قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُ فِي يُوسُفَ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 وََكَ سَرقَ وَمَا شَهِدنَ إِلَّ بِمَا عَنَّ وَمَا شَهدنا إِلَّ بِمَا عَنَا وَم كُ لِغوبِ حافِظب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 Asallahu an yatiyani bihim jami'a innahu huwal 'alimul fakib watawalla 'anhum wa qala yaa asafa 'ala yusufa wabyaddat 'aynahu min al-huzni fa قالوا تَ اللهَّهِ تَفْتَأ تَذكُر يوسُُ فَحَتَّ تَكُونَ حَرَبًا أَ تَكُونَ منِن الهَكيد قَالَ إِ مَا أَشْكُبَّ وَحُزْنِي إلَ اللهَّ وَأَلَمُ مِنَ اللهَّهِ مَا ل تعلَمُ